فَذَٰلِكَ الْمَجْرَىٰ فَإِذَا أَنَا أَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَا أَعْلَمُ أول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيان سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَدْ لَهُمُ بما قدمت أي كل نفس ذا are the same. La tombmba est la وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ Thank you. fi kholqis samawati vel ardı ve نهاذي آيات المؤلئ الألباب الذين يذكرون الله قيام.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 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما لظهر ظالمين من أنصار la ukaz والله بعت دغو حسن الثواني Yeah.